بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين يا رب صل على النبي وآله عدد القلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذرية إني تبت إليك وإني من المسلمين وبعد فقد وقفنا في لقاء سابق في كتاب شذا العرف في فن الصرف عند قوله اسم المفعول وهذا هو الدرس الخامس والاربعون قال اسم المفعول يقرأ سيدنا الدكتور محمد وهو مشتقة من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل آه وهو هو مشتقة من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل نريد ان نفهم هذا الكلام يا سيدنا الدكتور محمد لما اقول مثلا كلمه قرا قريئا اقول قراءه ضرب زيد اقول ضربا فما يشق محمد ضرب فهو يقول هو مشتقة من مصدر الفعل من مصدر ايه المبني المجهول صح فضرب فعل مبني المجهول لم يذكر فاعله وعندما يحذف الفاعل قد يحذف لغرض معنوي او لغرض لفظي الغرض اللفظي اما المحافظة على السجع كقولهم اي العرب من طابت سريرته حسنت سيرته يعني هي اصلها احسن الناس سيرته فحذف الفعل المحافظه على السج من طابت سيرته حسن سيرته، وقد يحذف للمحافظة على الوزن ومن الناس والأهلون إلا ودائع ولا بد يوم أن ترد الودائع، يعني أن يرد الناس الودائع، لكن حذف الفعل المحافظه على إيه؟ على الوزن وقد يحذف للإيجاز. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كل هذه أغرض يا شيخنا لفظية هناك اغراض معنوية قد يحذف الفاعل العلم به وخلق الإنسان ضعيفا أصلا خلق الله الإنسان فحذف العلم به وقد يحذف للجهل به أقول سرق المتاع إذا لم أكن أعلم من هو السارق يعني. وقد يحذف خوفا منه أو خوفا عليه. يعني إذا كنت تعرف من هو السارق ولكن خفت عليه لأنه من أهلك أو خفت منه لأنه يعني لص شرير يعني وقد يحذف تعظيم له أقول خلق الخنزير ولا أقول خلق الله الخنزير يعني تعظيم اللفظ الجلاله فهمت يا وقد يحذف تحقيرا له أقول قتل الحسين رضي الله عنه ولا أذكر اسم القاتل تحقيرا له فهمت يا فلما اقول ما اشتق من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل فلما اقول مثلا ضرب زيد واصل الكلام ضربته زيدا فما شيخنا فاقول ما من مصدر المبني المجهول ضرب مصدره ضربا صح يبقى, يبقى اشتق من ضربا ضربا اشتق من قراءة قرية خلاص ونفخا في الصوري نفخا يبقى اشتق من نفخا نفخا هذا معنى ما من مصدر المبنى المجول لمن وقع عليه الفعل فلعندما قل ضرب زيد زيد وقع عليه الضرب خلاص ولم يقع منه الضرب وقع عليه الضرب اقرا يا شيخنا زينت من الثلاثي وهو من الثلاثيه على وزن مفعول كمنصور وموعود ومقول ومبيع ومرمي وموقي وموقي ورمي لا وموقي وقي ام ونرمي ونوقي ومقول غير مسائل ما عدا مقول ومبيوع طيب يا شيخ ركز معايا سيدنا سيد صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زنته من الثلاثي انت واخد بالك من الوقت يا شيخ طيب زنتهم منين من الثلاثي على وزن مفعول نصر فهو منصور دي سهله ولا اكتبها طيب وقل وعد وموعود على وزن ايه يا شيخنا مفعول طيب لما اقول صحيح نعم فعل صحيح اللي هو نصرة آه نصرة فعل صحيح, صحيح وعد. يبقى نصرة هو منصور إنما وعد أقول وعده ده فعل مثال كما حدثت تفضلت والمثال ما كان أوله حرف علة خلاص زي وعده ده فعل مبني للمعلوم أقول وعدة فعل مبني إيه أقول موعود على وزن إيه شخنا مفعول طب كلمة مقول عادينا نشوف إيه اللي حصل في كلمة مقول يا شخنا نلاحظ أن أصل الفعل يا مولانا الكريم قال قال أو قال على وزن فعل نلاحظ ده فعل أجوف معنى أجوف يعني وسط حرف عله لما سمي أجوفا قال لخلوه لخلو وسطه من حروف الصحة فهمت يا يبقى الوسط ده خلى من حروف الصحة انما هو معتل يعني طيب هذا الفعل اذا بني للمجهول قال تقول مقول تقول يا شيخنا ادي مقول مظبوط مقول ده احنا عايزين على وزن مفعول يبقى اصلها مق يا سلام مقول يا سلام مقه على وزن يا ايه مفعول. يا سلام مقول على وزن ايه يعرفت اللي حصل يا يبقى مقول على وزن ايه مفعول طيب نشوف اللي حصل في مقول يا مولانا مقول ومبيع حصل في هما بالنقل والحذف نقلت ضمه الواو والياء الى الحرف الصحيح قبلهما فصارت ما مقول وما ما مبوع سمعنا شيخنا ما وبعدين الباء هيبع عليها ضمه صارت ايه ما بوع يعني انا مش عارف انطقها لان الياء ساكنه والواو سكنه صعب الواحد ينطق بساكنين لكن اكتبها ان شاء الله الان ونبين اللي حصل يا مولانا اسمعني يا دكتور محمد يبقى الكلمه هكذا يا شيخنا ادماقول ادماقول اصلها مق قول، على وزن مف عول نقلت حركة الواو الى الساكن الصحيح قبلها صح نقلت حركة الواو الى لان الحرف الصحيح اولى بالحركة من المعتل صح طيب فماذا حدث بعد ذلك يا شيخنا التقى ساكنان التقى ايه بان الواو اصبح ساكنة والواو الثانية ساكنة صحيح مولانا أه. طيب فحذفت الواو الاولى او الثانية على خلاف ذلك يعني العلماء يختلفوا هل المحذوف الواو الاولى او الواو الثانية اللي هواو مفعول يعني أو ايوه يبقى الواو المزيد اللي هي واو مفعول ولا الواو الاولى خلاف بين النحاه على كل حذفت احدى الواوين فصارت يا مونان ايه مقول صح كده مقول ادي ما قول وصا مقول واضح سيدنا الشيخ يبقى حصل فيها اعلال بالنقل والحذف نقل الحركة. أي نقل الحركه وحذف الايه حذف الـ الواو صح شيخنا طيب ناتي الى كلمة مبيع اقول باع بيع لما اقول بيع القطن طب نأتي باسم المفعول أكل إيه اقول ايه اقول ايه شيخنا قول كده اقول ايه مبيوع صح ادي مب ادي مبيوع مبيوع صح يا مولانا نقلت حركة الياء مش الياء المفروض يا شيخنا من حروف العلة طيب دي واو يا شيخنا واو مفعول يعني مبيوع على وزن مفعول نقلت حركه الياء الى الساكن الصحيح قبلها فالتقى ساكنان الياء ساكنه والياء شيخنا طيب كويس فلما التقى ساكنان يقول ابدلت ضمت الباء احنا كنا يا شيخنا مب يوعا صح اتصلت يا شيخنا مش أصلا كده. لا. لما مش هيك يا شيخنا مب يوع يا شيخنا لما نقل مب يوع نقلنا ضمة الياء إلى الايه للباء مش كده يا شيخنا اه هو قال كده يا شيخنا قال أبدلت ضمة الباء كسرة لتناسب الياء يعني الياء دي يناسبها يا شيخنا كسر ما قبله فأبدلت الايه ها الضمه لا. الى كثرة صح يا شيخنا الى ايه لكي تنسب الياء طيب وبعد ذلك ايه اللي حصل يا مولانا فصارت مبيع ايوه صارت يا شيخنا مبيع مش كده يا شيخنا صارت مبيع طبعا نلاحظ ان الياء ديه يا شيخنا لما نقلنا الضمة الى الباء صارت الياء سكنة والواو يا شخنا ساكن. ايه شخنا ساكنة ساكنة فحذف ايه شخنا الواو الواو وبعدين ننتبه كذا نقلنا الضم الى ايه الى كسرة لمناسبة الياء فصرت مبيع عرفنا اللي حصل فيها يبقى حصل فيها برضو اعلال ايه شخنا اعلال بالنقل والايه والحزن بس زدنا شيء والتغيير اللي نقلنا الضم الى كسرة اللي تناسب الياء وضع كده يا شيخنا نأتي لك لا فل... يمكننا بالواقع على ان الواو المحذوفة في مقول على حسب الفعل الاخر دي هي واو الزيالة قاية مفعول وليست واو الأصل ايوة لكن ال... ال... ال... الكلام ده صحيح لكن قلنا المثالة خلافية في مقول يعني هم من قال لان لا يوجد دليل على يعني احدهم يعني فبعضهم قال الاولى وبعضهم قال الثانية طيب آه... انتبه شكلمت ايه مرمي الل اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي هو قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والوزن عندهما مفعل وذهب ابو الحاصل اخشى الى حذف الواو اللي عين الكلمه ويبقي الواو الزائده يعني خلاف بين العلماء صح يا شيخنا طيب ناقص يا شيخنا مرمي مش كده طيب سانت دكتور لاحظ ان رمى كما تفضلت حضرتك قلت دافع لناقص والفعل الناقص ما كان اخره حرف ايه عله زي رمى طب ليه ده سمو ناقص يا شيخنا لانه ممكن الحرف الاخير ده يحذف في بعض التصاريف يعني. يعني رمى اقول رماو فتحذف الايه الالف مشى اقول ماشو صحيح فعشان كده سموناقص لنقصان الحرف الاخير في بعض اللي هي طيب كلمة مرمي رمى اقولها مر ادي عفوا مرمي ايه اللي حصل في مرمي يا شهنان وكلمة طوى اقول مطوي قال كلمة رمى وطوى ادي رمى ادرما وطاوى يقال فيهما اجتمعت الواو والياء وفي كلمه وكانت اعدام متاصله ذاتا وسكونا فقلبت الواو ياء وسمعت بالياء فصارت مرمي ومطوي صله على رسول أصلها مولانا إيه اصل الكلمه المرم دي مر مر يون. على وزن مفعول فما دكتور محمد يبقى مرمو يون مفعول ايه اللي حصل يا مولانا في قاعدة عندنا في علم الصرف اذا اجتمعت الواو والياء وسبق وسبقت احدهمها بالسكون تقلب الواو ياء وتضغن في الياء اذا السيد سيد اصلا سيود صح سيود اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بسكون فتقلب الواو في الياء فنقول ايه سيد وصى سي وين بنعمل ساد يسود واضح يا مولانا يبقى ما اسم مفعوله مر مويون مفعول ايه حصل اي مولانا اجتمعت الياء وسبقت فتقلب الواو وتضغم في الياء فتصارت هي شيخ صارت هي مر موي اي الله يفتح عليك هتصير مرمي نلاحظ ان الضم دي تقلب لايه سلسل. لمناسبه الياء فصارت ايه مرمي, مرمي. خلاص يا مولانا طيب كلمه مطوي اصلها يا شيخنا مط يون صح يا شيخنا مطوي مطوي طيب استمعت الياء والواو وسابقت احداهما بالسكون فتقلب الواو ياء وتضغم في الايه في الياء صح فتصير يا شيخنا ها مطوي طبعا نلاحظ هنا لم نقلب الضم الى كسرة كما فعلنا في ايه في مرمي دي مش ده اللي بالك مطوي انا تبقى يا شيخنا مطوي تصير مطوي يعني هتقلب هتقلب الضم الى ايه كسره وتو لانه مناسبه الياء الياء المتغمه يعني صدق ايه المطغيه كمل يا شيخنا الصبر وقد يكون على وزن ايه وقد يكون على وزن فعيل نحو قتيل وجريح الوقت انتهى ولا لاسمه نحو قتيل وجريح اه انتبه يا شيخنا تنوب صيغه فعيل عن مفعول كثيرا حتى جعلها بعض قياسية فيما ليس له فاعل بمعنى فاعل يعني كقدير بمعنى قادر وفاعل مما يستوى فيه المذكر والمؤنث إذا ذكر الموصوف قبلها أقول رجل قتيل ومرأة قتيل يعني لاحظ أن صيغة فاعل دي يستوى فيها الذكر والأنس بس بشرط ان يذكر الموصوف إيه قبلها أقول هذا رجل قتيل ومرأة إيه قتيل إذا ناشقنا هو قال إيه؟ قد يكون على فعيل طب دعنا نتكلم عن اسم المفعول يا شيخنا يعني مفعول لا يصف من السلاسي ضرب فهم اضروب قتل فهم صح يا شيخنا لكن قد تنوب قد تدل على التقليل يعني واضح قد يكون لما قال قد يكون تدل على التقليل يعني لكن المحشي قلتنوا صيغة فعيل عن مفعول كثيرا حتى جعلها بعضهم قياسية صح يا شيخنا فمقول رجل قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح صح يبقى ده معنى وقد يكون على وزن فعيل يبقى ده اسم مفعول بس على صيغة فعيل يمنا وقد يجي مفعول مرادا به المصدر كقوله كقولهم ليس لفلان معقول وما عنده معلوم أي عقل وعلم صح يا شيخنا يبقى ممكن تأتي مفعول ليس مرانا بها اسم المفعول انما المراد بها المصدر لما قل انتبه مولانا ليس فلان عقل أقول ليس له ليس لفلان معقول فوقعت معقول نائب عن المصدر اللي هو يا شيخنا العقل وتقول مثلا ما عنده معلوم يعني ما عنده علم أظن كذا واضح؟ وذا قد يكون للتقليل أشان. زنة من غير الثلاثة أما من غير الثلاثي فيكون كسم فاعله والله أعلى وأعلى